بغير علم ويتخذها هجوا اولئك لهم عذاب مهين واذا تتلى عليه اياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعها كان لم يسمعها كان في اذنيه وقرا فبشر بعذاب اليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حطا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عبد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَا بَدَ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فَأَمْدَدْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ هذا كَرِيمٍ هَذَا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين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 حملته أمه وهنا على وهل وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهذاك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه قمَّ إلَ يَمَجُِكُمْ فَأُونَّئكُم بمَا كُتُم تَعنلون ياابََُّ إِه إ إن تَكُِثْ قَالَ حَبَّةٍ مِن خَرْدَلم فَتَكُم في صَخْرَح فَتَكُ في صَخْرَة, صخرة أَ في السماواتِ أَْ فيِي الأوْض يَأتِ بِهَو اللَّ إِم اللههَا الله لَ قيفُ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 من يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوسطى والى الله عاقبه الامر ومن كفر فلا يحزن كفره الينا مرجعهم الينا مرجعهم فننذقهم بما عملوا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 ما خلقكم ولا تحكمكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير الم تر أن الله يولد الليله النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى وان الله بما تعملون خبير